لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم سولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش الضطشة الكبرى إنا منتقنون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 وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتذنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكمين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 رَأَيْتُ بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أهم خَيْرٌ أَم قَوْمٌ تَبِعُونَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولاً أم مولاً شيئاً ولا هم ينطرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأسيم كالمهن يغني في البطول كغل الحميم خذوه خذوه فاعتلوه إلى ثوان صبو فوق ثم صبو فوق رأسه من عذاب الحميد لق إنك أنت العزيز الكريم لق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت بيتمترون إن هذا ما تمكرون ان المستقيم في مقام امين في جنات في جنات وعيون ان المستقيم في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستضرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل آمين آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم, هو الفوز العظيم إن المستقيم في مقام أمين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 ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسترناه من ذلك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون